سبت حسب في كل أنبيه ونبت السماء ونبت القبر كذا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار ثم لا يموت فيها ولا يغيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير Ai, ai, ai, وهو من ذلك يوم الدين إياك أبط ولياك أستعيد إنتنا الصراط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 Don't että no, Se on ربنا وما اننا يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ادخلنا بالجنة Mitä اللهم لا تصرفنا يا ربنا إلا وقد بزنا على رقوانك لا تصرفنا إلا وقد بزنا على غفرانك اللهم يا ربنا لا تصرفنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وأجر مبرور وتجارة الأمزبور أَرْضَنَا وَالْأَرْضَ أَنْعَمْنَا عَلَيْهَا وَالْأَرْضَ أَنْعَمْنَا عَلَيْهَا الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم اللهم اجمعنا بنبيك وأصحابه وأزواجه يا رب العالمين اللهم اجمعنا بهم بردين اجمعنا بهم وقد يمنت كتابنا وبيقت وجوهنا قَدْ أَهْلَلْتَ عَلَيْنَا لِقْوَانِهِ فَلَا تِسْحَطْ أَوَيَ مَنْ نَوَا نِيَّتَهُ الشرك والمشركين وانصر عبادك الوهدين اللهم كل إخواننا المستضافين في أرض الشام كلهم في مصر وفي بواما أنزل أليهم رحماتك ارحم الأطفال مطر والشيوخ الوكا والنساء الثكا Oh wow, Kun hän We yeah. yeah.